أعطي منه ومع أهلاً من خلقها جنة بيانه كانت جنة فيها حكومة أو أن بيانك فيها حكومة انتقاق أن انساء من خلقها لأن من وضعها من النامه كانت أخر مجلسة القفة الله قبلها فانتقار النجازة إلى من جهد من جهد نعود من جهد واحد فيه وفوح أحياناً لأمانك خريفاً الكلب وكذا كلم جافة ويجل أو كلم كلم في Wielka na pewno, na wyspę z هذه a jak się chłodzą, to فالإذا أ Lauret ما نحن ستوق ه Seni م إذا اروع اذا حفرت السماء لا اروع <حفر صحب> من الصراحه مش حبيب ذاتي انه يكون في اربع تقنيات اخرى اقدر وعظم الميت وشعرون وشعر لا نجد من الاذى حتى نرى ان هذه أن... الاشياء من قمامتها لا تحلها النجابه وان الذي تحله النجابه هو الاشياء جذبهم كالهم قلت حق الاسنان حتى الابواب حتى هذه الاشياء خير بعض المطلئة يعني غير المطلئة ونشعر أبوها لأنها تنطينا لأدني حتى لا يمن للمعرض فالحديث الحديث المؤمن لا من فعن ابو رضي الله عنه راى النبي صلى سلم يوما في الطريق قال له آه من الطريق فلما تابق عن ذلك كنت امينا يا الله فظن علي شهرا انه اخرجه نجاه الجنابه خفي ان يفرح رسول الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا نشي فقد وعند الله السلام ان المؤمن لا يتفيد المؤمن إن المؤمن لا ينزل فدرينا خينا المح وفي الدناء ليتفيد المح فالجياء لا نحي يمش لدي الحياة والأخم إنما التقديم في حديث العريق في التشريف في التشريف وإلى سغل المؤمنين أيضا يا لا لك أحضر كذار أو تغذر إن من الله المؤمنون من قلمة المشتفون الجنة فلا يأرض مثل الشعراء في أن الجولة فالنجاة الحمدى الجمهور يتكلم فقطاء نجاة المعنوين النجاة الشعرية وعمر المئيس أن يرتعها فكله امر حي وممتلك فقل ماذا فعل الموت دون ان في الحياه كل عدم النبي كل وانذارنا أحد الملكين يانذر المطرة من ليبيا كل قاسم الله كل قسمه فاتلكم أن أحلم أحلام بعض حار الخير أعلم ما هي الحلم أنت من يلقيك ونستنطوي على الطول إلى الطبيعة، شكلنا تأيننا، تدرينا، ترجلنا، والآن جراءه، هذا الطبيعة، في هذا السنه انا انا انا انا انا انا انا انا and انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا حسنا ولا يجب استعمال倫 الواني الزهر وانتب ولا استعمال من لا يقول اي على ما التطبيق لا يجب ان يحرق � amerères لا لا أعوام الأعمال الحين خميس ثالث مائة ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث ثالث awalna za to że kolonial يعرض برنامجنا اليوم زياره للمطار مع سائره في السماء ما دامنا نستمر روايه شاهد من الصباح حتى الجنرال من فاء وغرفا بناء تحدي جابر فكر اننا نؤمن ان هذا ها. يقول وحظر وحظر في حوار الحياة ان ما استعماله لا يعرف استعمالا بل حتى باقتناء بان هذا الايات الدونالا ان الكنيسه والاستجابه بلا استعمال يعني هو بكامل يستطيع ان نرى في الظروف على الناس معنويه نعم يكون حتى لو كان موسيقى. موسيقى. <تطفل> <ونستعمل> <تطفل> <كنت عارف> <الجانب> ما تكلمنا <تطفل> على موضوع اذا تظهر على التفكير والناتج الاول ولا يجب السهام او ذات الاستقرار الذي يؤدي الى هذا ولا دون الشعناء الوريين المنزل ولأمني وضعه كان من, من ولو كانت أستطرش في المنزل من الزرق الظهور فالحلق الإيمان الحلق لهم يعني في الأولى كان يكون أواني الجنة الأحطاب الأولى ما زال من يخطب التطور على الولايات يخطب التطور على الأسنوعة المنوعة تقلال الأولى أقفل تأني لكيب من المنظر فيها الماضية لذلك تعتمد أن يضح الرجال أحدها مع السلطة لو نهد من عرضها على النار رادوا من روّة وسيكون من روّة على حضر كانت هذه الأشياء الماضية بحيث لو طيبة على النار نهدت شيء يوقيمة مالية كمان لو كان الحجر وحضر المرارة كان منه شيء لا من توقيمة مالية ماليه لهذه الفيديوة على مالك ذات عرض هذا الضياد شيء من ملكة هم شيء هذا لو كان على صار له شيء فانه متفوق فلاحظ الا ثلاثه نحو الاستهلال والاستهلال وهو ما يعرف الرغبه الرغبه يعطيها هو ما يطبع الشيء الذي يطبع على understand that's just Hmmm ..it's just having thoughts ..and last one second... ..is it لا so.. ..we are so fearful ..and as it goes with our life ..and then it turns out that المعدة الصادق أقوم بذلك السماء كذلك في حباتها وفي أورا في أورا من ذلك لو اردت أن تدين المسألة الأرض تتلقى الأرض وذلك لا أعتقد فالقرارة من تنين هذه هذه المتراضة تارفون ذلك من ذلك أبو الله الحب هذا الشفائية أنه الحروم من ذلك يحرم حبيد من ذلك ممران وقن يعنيه وقن أعبيه وقن يعنيه لأمكان يتحاجد كانت أو صحوة لدينا أربعة صور، أربعة صور. صغيرة، كبيرة، صغيرة، كبيرة. الحادثة مدينة. كبيرة كبيرة كل هذه الصور الأربع حارة إذا كان صغيرة. أما الصغير يأتي في الشبكة، الصغير فلو وانا في الفور هذا التوبين وراتني الدنيا حقا في الدنيا كانت كبيره كبيره او صغيره قامت قيام مع اخرى هي لو كان طغيرة الحاجة في أحد الآن جد في بطر في في كل جائعه أكثر من في الطرق في الطرق إذا كانت طغيرة الحاجة جد إذا أو إذا وذلك وراه في كل حال ان من من لا اعرف ظواهر الصرف صار هو في ثلاثه موارد اصول واحد عندما فعنده قيام من المرس ثلاثة فعنده قيام من لابن فعرض محفل الجوال الان ما تتبع على الجوال قارب محيد من المبوض لأنه يستحرق التجوال حول المبوض وكتبعنا ملاحقا على حق من من بسهل mach阿L asthma لا هاي typesل availability السحابين من Yemen على شايتين شيئين ستضعوا على الاله التي مجددا بيها فاندساء هذا الخ من يلقظ على أ speakersعرف ن على ويصامنا السواء Wpalnict zdaje się, że taka jest sierka, rozdaje się, że taka jest sierka, że jest sierka, że taka jest ale wtedy właśnie Carlos znowu zaczął. I na, w ogóle, na wędrówkę, I on znowu zaczynał, a my znowu zaczynałyśmy. I zaczynał, a, a the my وقت المستحب انما هو يطبع على الابتلاء لا على الاب اي ابتلاءه مستحب في كل حال لاتساءل الا الابتساء الا بعد الزوال للقائم بعد الزوال اين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 وَقَالَ حَلَّاً إِلَّا كَمَا هُوَ الْمُتَّقُونَ مِنْهُ الْمُتَّقُونَ مِنْهُ الْمُتَّقُونَ مِنْهُ الْمُتَّقُونَ فلقضى في هذا الهدف حدفت التواب المتحقق في الهدف متحقق في كل حاجة فلقضى في هذا في هذه الأفراد الكثير كل نطول أخوص فلقضى في هذا المرور حاجة الصار من عدل لكان في الهدف من عدد لا تسير ذلك الاخرد للخ閩 الصديرة والدعم دعاء الجوناي دعاء انه شميع ما مشتوق وهو مخضوم أروده هنا ان اخطأ المتمなく الاسبوع إنها هي أحوى الثلاثين أحوى الثلاثين كنظر ما تقول فالسيولاته استحقن بكل حاجة إلا أعبر الزوالي بسطورة لا يكون يوم لكن أحضر من الأحضر للغاية إنه نقوم خلافة لما هو يتحق برقوم خلافة من على البارك. إذا نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان هذا المكان من نشرت ولكن المكان الذي نشرت هذا هذا المكان الذي هذا هذا المكان الذي نشرت هذا المكان هذا المكان هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان هذا فلماذا ان يستحبوا لماذا كريم اولا اخر لماذا ان ان ما عند الله يحبها الله تعالى عن خالد طائر احب عند الله و اذا ال عند هذه ريحنا، إنهم تبدأ مع كله، إلا من أحد صدره حزت له على الركوع، على الجلوس فالراجل قال حاجه كده بيقولها الراجل بتاع اول حكومه الضباط محمد الراجل انا انا وضع عايزين الاصرار والرجعيه من من يقول أن هذا خلاف حيث انا لأن ان أن حدث ذلك المدار من ما يكون حدث المدار والسيارات المتحدة لديه إلا بعض الزوائي ويقفوزة قائمة للأحض ولكن أخبرنا القائمة في الشمس يكون عندما يكون للأحضر عندما يكون لأحضر للأحضر إذا هذا على رأي ذلك أن هي أنا حبيبك إذا هذا الشيء هذا من الذي يحبنا؟ من الذي من الذي يحبنا؟ إذا أحبنا من من وقوت حميده من الله سيعدنا الى هنا بالاصحاحات من قوه اولي من الله احضروا بقى على Najskuteczniejsza metoda, która może zostać zrealizowana, jest metoda, która jest najskuteczniejsza. Dlatego nie to i want these letters to my world. These letters to my the first time to أنا بيرضي من خالق الدنيا، فأنا رضي من وجود الدنيا، فأنا رضي من لأنه من لأنه هو هو ثلاثة ثمين في ثلاثة، ثمين من ثلاثة إلى جمعا. مجهورة ميز العهد من ثلاثة إلى عشر يكون جفعا مجهورة والعودة مجهورة مجهور على الجريف الفتحه يدعى المتازة لأنه ممنوع من الثقر لأنه على قصير من وهو هو في رائحه الجهاز في تزايد في روائح بعض الاحداث هذا تغير عند تغير اي في عند طغير من راتحة الثاني ده مضاف عند تغير من راتحة الثاني مين فد مين, مين فد مين مين, مين؟ سبب. سبب. تغير من هنا ثبالية يمكن ان تكون طبعا كان هاي ببعض محل حرف الثاني لانه مرتبط بأجل المغيض ومن حروف تقع عارا رابعا لك طول طول عندي من في من عن من بلحر. بلحر. أنا عندي لأن يكون من العام. هذا من الضرائب. هذا هو التمديد. هذا هو التمديد. هذا هو التمديد. هذا هو التمديد. هذا هو هذا هو هذا من الاسف ان لا تفتاك امامنا لكن كان الامر بين ان تفتاك وتحقق الطموح وبين ان تجتنب ما من ما يكون شخصيا لاعلى هل منعك فعلا نعم منك لا من من همور وما في وجه الناس لقبته. نحن قرطاجي نحن نجد النجد النجد في كل هذا أمام عرضه. كل أن ما يسمى. في الحقيقة يعني صار له من. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważne, to وأرضو لكم لك وأرضو لكم فأدخل المنسوح بين النظام يعني نغني يعني أدخل بين النظام يأتي الجميل يبرار أدخل المنسوح بين النظام ومزحوا من ربوككك ربوك وعلى ربوك ربوك ربوك. من الى المنطور منطورة المصريات المنطور أو المنطورة فأينيقه المنطور كما عادوا قدر الأرجال المنطور هذه المنطورات الثلاثة مغطولة وآخها مضينا لمنطوحا وكيفة المنطوح بين المنطوحات والشأل عند العقلاء ان المنطورة الأشياء مع المنطورة المخصوحة هو تعالى ما أضحى من المخصوحة بين المخصوحة إلا رفع للتسليم لهذا يكون من قطعاً لأنه من ماذا المخصوحة المطعم فأما من يجب. من يجب.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 او لا و هوء كذا هيه رغم الحوت رغم الجود بحثنا يعني و الله ما شاء الله كذا هوء كذا تقول ونحط من ونا هنا ونحط من هنا ونشترك من وضع خط من مئتي مرتب نحن ان هذا هو او هي صوره ناهيه الشرك لا هو ادبه لا هو عالم الشرك على حقل حلمه عالم الشرك نتكلم عن الأشياء الخريجية لأن أعلى أشياء قطينة وكذلك يكون في الناس بحاجة وطلب النظر جاء من هذا كان من الأشياء وقال لأن الله أعداد ومدعنا بناترافة في الناس في الناس أنا مكاني في الأرض من أي وقت يمكنني أن أغيره. أنا معطوب مثل العامل المقبول عند الله تعالى ومستقيم بالله. النية تجند مثل العامل عندنا لا لأن هذا النية هو السبب الذي نقوم به. النية قف الشيء مقترنا بفعله لقد راحت في السجن الاولى واهميه معناها قف الشيء مقترنا بفعله قف الشيء قد يعد قلبه قف الشيء لم قد كيف قد في مقترنا حال هذا القول لكن كثير كثير عندما صوت هذا الصوت انا احدهم لك يا حضره الشيخ. الشيخ انا نعم الى قلت وانا عن نفسي ولكن حقا اصبتشا لانا تسأل ورمان عقل للنصف فوالله تعني ميارة جزتي او ميارة او في نحن بي مطمئ او في عندي عمل في, في جزة او لا اعلم انا بالعمر انا كمي وانا ناوم بالعمر او الحظ فا الميقات انا او الميقات وانا او وطب لا يضي أرى القلامة عمل أولى مطلوب كما شغل لكن هذه الأدى الضحف لأن العيد للنبيل هي عبد السيد سيماً جاءً وأولد عالم العمر تول الحب ألعن. لا يكفي ولكن لابد ان يكون مقترنا باول أول أفعال, أول أول افعال في القناه تستكبير من الله عز وجل اول افعال رفض بعض شيء من الوجه يعني الوجه هو, هو اول افكار الامور فلابد ان تكون الامور مقترنه باول في المنهج استاذ في انا ان انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا افضل افضل عند الله عند اول او وانها امانه ايضا اعرض ورد واتخذ ورد هذا اول هدف اخترت سبوق راح عندها عند اول شيء هذا الاتفاق المشروع انك عندما اكثر لتزمره نفسك في جد او تعمل في جدة او تعمل في جدة ثم تنتقل من جدة الى مكة المقررانة انت الانك تتنفد العمر الاحجر لانك اول اعمل لفظ العمر في الاحجر الاني تعرضت هو تتعرض الخط ان بيتك تقول انك اصحابك وقريبك او انك ذات العمر الان انتها قاوة تطور دقاء انتها هي همين المتعب <متحدث> انتها تطيع انت تعول اخدارك مرضة تطور من دي هل تسمع عليك حاجة انتها في المتعب انتها تطور وانتها واسه بقصد اعض برو قب المتطورة او لأنني وعي الآمة <سؤال> بعد من جده من جده لنحط على الرابط <سؤال> <سؤال> فلس على قلبي فلنبي عليكم هو على قلبي دي نوضي حتى تكون حتى منها في كما رأيك البحر طيب الآلمية الذي رأيه أول الصريق على الصريق. وفي كل العبادات في, في كل تكون في أول شعر المجلد. في قضية ثم قبل قبل اذا لستكون احسايا اول خالق في الفاتحة اطلال الضرورة والحادة لان احد من كل فائل يستطيع ان في, في هذا الوقت الى يسه امضاربه لو انتعان المية تأخير انتعابه بالسيارة امضاربه ان يتيقر وجوما اول حتى حتى لو تتغير بعد مكانه واحده من الفجر لا تعرف عليك ان في جزء من الليل ولو في اول الليل اي وقت بعد المرسل ولذلك من يقولون لقد عن مشاهدنا اننا اذا اخطرنا نوالي صيام يوم التالي يثيرهم لو هو يوم التالي حتى ينسى انه يشترط من الليل انا اعرفهم ولا يقر هذا المستنث لا يقر أول العلماء الحاضر والذين آتى الموضوع هذا هو هو وسير هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا وقلت لك وجهك وقلت لك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك عن وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك الناس راسي في تصايين قناه عندي وانا باكل فيه على الكنترول في انا على ضغط الوجه والرقبه ودي اللي بسميها رقم هي عندها رقم مقرر من منمره صفحه 63 اه هي انتوا واثقين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 يا ديوه وكنوا ذلك حد هو الذي يجب غسله ويجب غسله المراه وكانها تدخل المرأة في الاحرام لكن امر المراه حظره ما هو الذي دواد في المحافظه اذا عرف أولا إلى رفع اللحن من مناجع الصعب لترفع الكلمة غائمة من مناجع الصعب غالبا إلى استقاء اللحن فمن فوق من مناجع الصعب ومن أسفل استقاء اللحن اللحن العظمات النجام ينبض علينا ينبض علينا الأبرار الوحيات العظمات عليها الأبرار والأسلحات التفاعل في الزقر ومن الزقر منها الشرق هذا هو العجوة هل يجب بطولا ولماذا قالوا غالبا بعض الناس بيشكل في هذا الامر انه تصعب التكرار او التفكك انا عيد وقت دراسه الاستاذ ده وانا عيد ان انا هذا الشيء في النقطه دي صح في يجب عليه ان يغسل هنا هذا هو المطعم المتزوج كذلك لا يؤخر فاخر هنا يجب هنا ولا هنا رغم ان شعر الخدمات من هنا هذا الجزء الذي يمسحه نفس ولا يجب تقولا <تصفيق> انها مجد السعب غالما ذكر العرصة مجد غريما الى وقت فقد نحيين وان عرصة معنا وان عرضا وان عرصة مجد اللحية اللحية اللحية اللحية يبقى تلزقا ومجد كله اللحية قابرة الوجه كان هذا الإمراض من الثلث هذا من مذهب هذا سرع في ذلك السرد من سرع الوضوط هو الثلث هذا من سرع الوضوط يعني مهاجبات وقلنا الثالث يجب من عندنا وراءت عند النمو من الملكيئات قضية راحة ملكيئة يجب أن يكون مستجد على لأنها لا يتصرف للتكفي قضية الأول أنه يجب أن نغطي الثاني هغطي الثالث اليدين إلى الزرحة ان يتقيني متنا في الخطه من او نرفق يعني اما تفتح الاول في واما ثم العكس بتستخدم الاول اول صح خلاص صح نفس الامر نرفق او نفسه وثم الغير او غيره في حاله لو بنتيح لنا الكوره من هو واحد هذا هو المرسط مدوش كورة النهيب الذي هو نهاية راس يجوخ نبياسي والمكتوب هو معنى رسل يدين معنى النسطين الى النسطين عدى النسطين جعل الله عهما هذا هو المرسط وسمي ان ارزق ان الكتاب الذي لم يرتفق عليه من اجل الاسلام الذي من يعمل لم يرتفق عليه من استلامها عليه هذا هو هو افضل فوه. فوه. فوه. فوه. فوه. ان يث في هذه القله على القوه اقول ان يث القوه فالقاضي القوه ما ديمهما فقوله القوه ولا يعرفوا معكم من بوعي الالف كل مره كم مره اهو لا حد معك انا الاول مستحيل اهو ذا ولد اهو دا اين كنت كده صح وحنا ان وادي و الى السماء فيقول يعني لا انا واثق انك معرفه القادم نفسي انا انا قلت رأس ورأس من, من بعض من هذا الوقت القادم المطلوبين هي مسفو بعضه وانا الضعف بعض نظره القليل قرضو الى هذه الدكار بعض دعوا برقودكم ويجب الحديد العديد جيش وروري ببعض الهدى للطوار ان ألقى المسح انما هو رقب الشعر وان مسح الشعر انما هو رقب الشعر انما هو رقب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 ربما قدنا هذا ربما لأنه لنزح بعض شعر بعض بعض الرسل ونزح بعض الرسل والرس أصير بديل فالشروب بعض الرسل والنزيل شعر فالنزح تعبون يستطلق الحضاء فإن رأيونه تعبون يستطلق مبعضاء وما يستطلق مبعضاء فأما نحن من بعض هذا الصلب تعرفه من معرفة لأن الشعر هو جديد مبعضاء لأنك منفذ بعد شعراء أن يكون المنفوح من الشعر في حجنا إذا أردت أن ان سعرات أو بعض سعرات أو بعض سعراء فلا بد أن يكون المنفوح من هذا الشعر في حج جلد لأنك عرق ألم السعر الشعر هو بديم عن نفتك إي حد اي يجب ان يكون هذا الشعر يجب ان يكون هذا الشعر طويل ان يكون على الشعر يجب ان يكون هذا الشعر يجب ان يكون هذا الشعر يجب ان يكون ادي الشعر يجب ان يكون هذا الشعر يجب ان يكون هذا الشعر هذا الشعر فالأخ مثل رأى إنما كان مثل الشعر تجيني نفسه ونصفاً عن مثل الشعب فاذا إذا ان أن تنزح شعرات أو شعب فنزح في حد الرأ. إذا نزل عن حد الرأى فلا يجد فيه إذا نزل عن حد الرأ. فلا فيه هذا الوزور نضيح ونزول بالسجل طبيعي شخص قلت في امتداء شعري بهذه الطريقة نحيدي يمين يبقى في شعراتي ربطي تأذيها في حق الجديد يبقى يقنبه في الثاني الآخر ويقول هو الآن في حق ربطي او مراحل تفرض ان في هذه الثاني الثاني الثاني بسرعة المتابة شعرها هكذا فهذه قلت شعرها الشعر بهذا الحد باعي على لو قلقتم الى هنا يصير هذا البعيد يطير في حد ربك لا ما تقول ميناش ما تتحديش علينا لنطلحني في حده الطبيعي الطبعي في حده الطبعي لو كان يد من هذه الناحية احضر من هذه الناحية من ناحية القوة يد بطوع لا يقدر حد الوقت يعني لا يقدر يوجد ليه ورقه فيها فكره مشهوره فنك فنك بعض حاجه ولو تكثر ما خرجت نالي الصوره في يد ولقطت هذه الفكره في ما في فياني يعني بياتك اضع يدك تحت المطر تحت المطر في الناح ومترمي ولا اشتاوك انتلك ولا اشتاوك انضار يدك خليك شاكيه لأنا بوعدة شاكيه هول انتوك من المطبع مرة مرة مرة ولا اشتاوك انتلك سملك ولو بحور سملك ولو نفع لك راقه باذنك طبعا وبالمناسبه مسح الوقت لو غسل رقته فهو مسح يعني بدل ما يمسح رقته وياتي من وقت غسل رقته ازدر لك المدرك ازدر من ارجح لانه مسح وزياده يعني ما الفرق بين اما هو من الماء على المخصوص وانا المخصوص فوصور غفورة الماء الى المنزوح اذا الغزم مصح وديان الغزم مصح فيه غفور في الماء الى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 أخيرا قال الله ورصوا النجمين إلى الكعبين قبل الأخي ورصوا النجمين إلى الكعبين لقد تأخذ المغتولات ورصوا النجمين إلى الكعبين الكعبين هم العمام الأسئان على غاملين الفلس وهما الحال والفاوط بين السرق والفلس سيأخذ التجلي هنا ومن هنا كانت هذه الخلفة سيأخذ هنا في هذا الكعبات الناسئات أم أما هذا الذي يسميه النصري الكعب هو العقب الحقيقة يسمى له العقب وفيه الحبيب هو وين من الأعقاب وين من الأعقاب للناس وين من هذا قد يمثلون في هذا لكن الكعبين،, الكعبين هم العظمان من على الجانبات لا يتم الله لا يتم